يا هلا بتهلي وصل جبيري يا هلا الله والله ويا الله فبتكوين للدنيا وما سوا سماوات ولا الأرض اللي مدحية ولا شمت بعلها ولا مزل جمر بيا لغير الخامسة الأشباح وطفهم أغلى ذرية فاضحهم وحقرهم فاضحهم قال النبي دون البشائر الفنان حلونا زاهيا في يوم صل المسار عرفتوا العقيده اللي يسمونها على القرار ونفحات حسن وحسن وكم من خامسه الاطهار نطق طلب رب نطق <تصفيق> حب <تصفيق> طلب رب <تكلم> إذن لأدخل بالكساب ولي النبي وخير النساء هلو ترن لي وصل وصل جبريل مطلع لا إله إلا لا إله إلا المعبول هبط وثلق يا منياته يا شوق اللي دعا جبريل يحول من سماواته وصل عمد النبي وسلم ويا محنة كتاماته ومن رب العلب الله لله الفنسا تحياتا رسول الله حبيب الله رسول الله, الله الشرف قلبها ما كما ترى اللي وسول في بليل هلوتي وصل يا يا سجدري يا حات المر طفى الموعود يقول البار طهر الكون وانتم كان رجس ولولاكم يا بنت زهراء ابد العما خلق الوجود وحبكم علة التكوين وفي قوب العرش معفوض محبيكم مواليكم محبيكم مواليكم طاثوا في دنيا وآخرة لا إله Hayya wansal layla layla Allah an